ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء Vana وَمَن شِئْنَا فَوْقَهُ وَبِئْنِ الَّذِينَ إِذَا ل إكَعَلَي جِم فَلَ وَطُم مِرَغْ بم وََح ندُ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرنا i In... نحو البينوف اولائك عليهم وان است هو رحيم الذي Kifarun, وmatun, وهم kufarun, Aulaiqa عليهم لعلة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف ففف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إلهكم